المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين الفرج والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذائرات أعده الله لهم مغفرة أعده الله لَهُم مغفرة وأجرا عظيما